بسم الله الرحمن الرحيم وان نازعات غرقا وان ناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدررات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الراضفه قلوب يومئذ واجفة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 119. يوم يتذكر الإنسان ما سعى 110. وبرزت الجحيم لمن يرى 111. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا 112. فإن الجحيم هي المأوى 113. من خاف مقام ربه ونهى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 كأنهم يوم يرون ذا لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها